وهو دون Land en camp e ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ Al-Qa'ifin wa al-Qa'imin wa sendu وَأُحِلَّ لَكُمْ إلا مَا وَرَاءَ الْحِجَابِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ